Your soul Sallallahu Rabbuna, Ala Nur Al Mubin, Ahmad Mustafa, Syedi Al Wa Ala Alihi, Wa Sahbiihi Ajma'in, Ya Rasulallah, Ya Rasul. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه see what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 قل لي أشركت يا حوا يا حوا يا حوا ان لي ريكم قلب ناديك مشتاق لعنيك واحشني لوك بل مشو و بهواك على طول والليل لي طول ونمو شو Terima kasih Jalan صاحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق راسون والصاحب. Cahbi al Kiram, wacahbi.